رب سبحانك في أعلى علاك كلما ندعوك تعطينا يدك رب سبحانك في أعلى علاك كلما ندعوك تعطينا يدك رب سبحانك في أعلى علاك كلما ندعوك تعطينا يدك خيما الليل فناديت إلىه فإذا الدنيا صفا وجر الدمع فناديت إلىه فإذا الكون ضياء قيما الليل فناديت إلىه فإذا الدنيا صفاء وجر الدمع فناديت إلىه فإذا الكون ضياء ربي سبحانك في اعلى علاك كلما ندعوك تعطينا يدك ربي سبحانك في اعلى علاك كلما ندعوك تعطينا يدك ربي سبحانك في اعلى علاك كلما ندعوك تعطينا يدك وإذا ضاقت من الياس القلوب يظهر نور هداه وإذا ملت من العفو الذنوب صافح النفس رضا وإذا ضافت من اليأس القلوب يهدر الروحاء ذلك وإذا ملت من العفو الذنوب صافح النفس رضا وإذا ضافت من اليأس القلوب مللت من عطف الظلوم طاب النفس رضاك ربي سبحانك في أعلى علاك كلما ندعوك تعطينا يدك ربي سبحانك في اعلى علاك كلما ندعوك تعطين يدك ربي سبحانك في اعلى علاك كلما ندعوك تعطين يدك كلما ندعوك تعطينا يدا كلما ندعوك تعطينا يدا